فَلَمَّا طَغَى مُسَلَأَ الْأَجَل وَسَارَ بِأَهْلِهِ آثَمَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَنِي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعطب يا موسى